فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا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 إ ذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ لا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا ل أ ن ز ل م ل ا ئ ك ة فإن ق ا ر س ل ت م به كافرون ف أ م ا عاد فاستكبروا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا من أ ش د منا قوه ة أولم يروا أن يروا ل ا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 私たちは今日の夜を楽しむことにしました。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 و َ إ ِ ن ْ يستعتبوا ََُْْ فما ََ هم ُْ من َِ المعتبين ََُِْْ وقيضنا َََّْ لهم َُْ كرناء َُ فزينوا ََ لهم ُْ ما َ بين ََْ أ َ ي ْ د ِ ي ه ِ م ْ وما ََ خلفهم ََُْْ وحق َََّ عليهم ََُِْ القول َْْ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 إ ف ض ي ل الدكتور محمد ر ا ت و النابلسي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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما の夜 「なぜならば私の思い出を忘れずに私の思い出を忘れずに私の思い出を忘れずに私の思い出を忘 ل ずに私 م 思い出を忘れずに私の ل い出を忘れずに私ののに اسجدوا لله ش م للقمر س واسجدوا ولا ل ل الذي خلقهم إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون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 أ ح ي ا ه ا ل م ح ي الموتى انه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا أ ف م و س ى ع ه النابلسي أ ت ي للعلوم الاسلاميه ق ي م ة ع إ ن ه بما تعملون بصير إ ن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم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 「わかるぞ」 「私の思い出は何でも言えない」 موسوعه النابلسي د من م ك ن ع ي د و ق د ل ا م ل و ى ا ل ك ت ا ب ف خ س ل ف م ي ه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 ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اليه يردع المساعه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 ويوم يناديهم أين شركائِ قالوا أذنَكَ ما منا من شهيدٍ وضلَّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل و っともっとも ا とも من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير و إ もっともっとも ش ر ف ي أ و س قنوط ولئن أ ذ ق ن ا ه ر ح م ة من نام بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي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 「あなたは私のことは私のことナ私のことは私のことは私のことは私のことは私のことは私のィとは私のことは私のことは私のこと ل ف ل ه ا ل و محمد ب النابلسي